مؤنى ابن حسن نسمس بصوت الدان يا درعذي خلنا وخلنا بنان بسير على خزاهم ليح السدون دل المؤنى بن حسن نسمس بصوت الدان يا درعذي خلنا وخلنا بنان بسير ألا خذهم لي حسبهم. همومي وانجل على الصفاء على الصفاء زالت همومي وانجلا خاطري على السفر على السفر ما بين الناس أهدل وفاة بالحب ما بخير لا يلهل بيها زالت همومي وانجلا خاطري على السفر على السفر ما بين الناس بالوفاء بالحب مجرور Asgin amin kasih syahih ani, finjan finjan men syahih kisah ini, lawati azan lafnon, yadar syahid fadl. Asgin amin kasih syahih ani, finjan finjan men syahih kisah ini, lawati azan lafnon. كلن بريق صوب وسوم بك في الهوى ما بريق يدورولو يدورولو مين دوى يليلكوم في العشق قانون كلن بريق صوب وسوم بك بالمحبه في lelahih ki ganon oh malang نسمس بصوت الدان يا در عذي خلنا وخلنا بنان بسير ألا خزاهم لي حسدون بل المؤن بن حسن نسمس بصوت الدان يا در عذي خلنا وخلنا بنان بسير على خزاهم لي حسدون